بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم نساء فطلقوهن العدة عدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون من ضيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وَتِنكَحُ حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وأشهدوا ذوي عدن منكم وأقيموا الشهابة لله ذلكم يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مقرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إِنَّ اللَّهَ بَالِهُ أَمْرِهِ فَدِجَعَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ قَدِرَ وَلَا إِسْنَأَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ مِسَاءٍ إِنِّي رَصَبٌ فَعِدَتُهُنَّ فَلَافَتُ أَشْهُرٍ وَلَا إِلَمْ يَحِضُ وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم ومن يتفي الله يجعل له من أمره مسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتفي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهمن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتبروا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَتَتْرِضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو عَسْفٍ ساعت مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا فَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاتبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا مكرا فذا قت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا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 بالله ويعمل صالحا يذق الهجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا فدي احسن الله له رزقا اللهم الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن لا يتنزل الامر بينهم ملك يتنزل الأمر بينهم لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحيط بكل شيء عِلْمًا.